<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إلهي رجعت بذل افتقار بخوفي بضعفي بدمع كسار رجعت ابا اليك بسري وانت العليم بكل الاسرار احث خطايا في رارا وصفا ومنك ولكن اليك في وَأَنَا مَنْ عَثَرْتُ مِرَارًا بِذَرْبِهِ وَمَنْ لِي سِوَاكَ يُقِيلُ عِثَارِي وَمَنْ لِي سِوَاكَ لِيَغْفِرَ ذَنْبِي وَيَا قُبَالَ اتذاري ومن لي سوى انك وفيت جاري ويش في فؤادي ويطفي أنادي يسدي دخال فالرسول مسار فأنت الرحيم وأنت الكريم وحكمك يا رب في الكون جاري أخافك ربي وأرحبك پرد زوجك رابي احبك رابي وهذا انا من عثرت مرارا بدربي ومن لي, لي سواك يقين عثاري ومن لي يغفير ذنبي ويا قبال يا رب من نعات